أعوذ بالله السماء عليم الشيطان والبسم الله الرحمن الرحيم إن حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يبضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصدح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الأعناف فأسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم ومرض المسلمين اللهم اشفنا وآباءنا وأمهاتنا ومرض المسلمين اللهم اشفنا ومرض المسلمين اللهم اشفنا ومرض المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وارض المسلمين اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ثم أما بعد أيضا الكرام الأحباب فكما قلت لكم في اللقاء الماضي أقول أيضا في مقدمة هذا اللقاء كنت أود الاعتذار وما حملني على المجيء إلا أن بينادي قصة نبي الله أيوب فالإنسان يضمحل بحق والله ويستحي أمام صبر نبي الله أيوب ثمانية عشرة سنة على البلاء ومع ذلك يحمد الله جل وعلا ومع ذلك لم يقف عن عبادة ربي سبحانه وتعالى ومع ذلك لم يقف عن تبليغ الدعوة إلى الله جل وعلا فهو نبي من الأنبياء مسؤول عن دعوة. بل إنني وقفت على حديث من النبي صلى الله عليه وسلم حين مرض النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل. حين مرض النبي صلى الله عليه وسلم قام الليلة بالسبع طواف. هذا حين مرض. لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام شوف أنت لم يكن مبريض جامعي ليه النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض قام بالسبع الطوال صلى بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة في الرواية قال وكانوا يعدونها سورة واحدة حسبهم كذا في القرآن حوالي عشر أجزاء أو أكثر من عشر أجزاء فأسأل الله تعالى أن يعافينوا إياكم وإننا ضعفاء إننا ضعفاء وإن العون من الله سبحانه وتعالى فالإنسان يعلن ذلك يعلن عجزه أمام الله جل وعلا في كل صلاة بل في كل فاتحة يقرأها يقول إياك نعبد وإياك نستعين يعني نحن مسؤولون أن نعبده وهذا حقك علينا ولكننا ضعفاء لن نعبدك إلا إذا أعنتنا فالعبادة لك ولعون منك فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا إياكم على ذكره وشكره وحسن عبادتك لازلنا أيها الكرام على شيء على ضعف الصوت لازلنا آمين لازلنا أيها الكرام مع قصة نبي الله أيوب وهم وهو من الأنبياء الذين أمرنا الله جل وعلا أن نقتدي بهم كما قال تعالى فبهداه مقتده فبهداه مقتده وهذا هو أنوان هذه السلسلة التي بدأتها معكم فبهداه مقتده نأخذ من قصص الأنبياء ما يفيدنا في الاقتداء والعبرة والعظة ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا أيكم على ذلك التقيت بكم أيها الكرام في اللقاء الماضي مع فائدتين من قصة نبي الله أيوب مع الفائدة الكبرى لنبي الله أيوب والتي إذا ذكر اسمه تذكر هذه الفائدة وإذا ذكر الصبر يذكر اسم نبي الله أيوب مع تسكية الله جل وعلا لنبي الله أيوب إنا وجدناه صابرا إن وجدناه صابرا فالتسكية من الله جل وعلا وكفى والتقيت معكم كيف أن نبي الله أيوب فقد الصحر فقد الولد فقد الصحبة فقد المال فقد الأهل بل فقد البلد فلقد طردك بقية الأنبياء لكنه لم يفقد قلبه الذي اتصل بربه فر منه وابتعد عنه كل أحد لكن قلبه كان مع الواحد الأحد فكان مثالا للصبر نسأل الله جل وعلا أن يرينا هذا النبي في الجنة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم قلت لكم على قدر الإيمان يكون البلاء فإن كان في دينك رقة فالترمومتر نصح هذا العبارة الترمومتر على إيمانك هو بلاء من الله جل وعلا لك ثم التقيت بعد ذلك معكم مع كلمة نبي له أيوب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وتعلمنا الأدب تعلمنا الأدب من نبي له أيوب مع ربه جل وعلا فهو لم ينسب الضر إليه بل نسبه إلى الشيطان كما في السورة الأخرى في سورة صاد كما قال الله جل وعلا واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان مسني الشيطان بنصب وعذاب تأذب نبي الله مع, مع ربه بعد ثمانية عشرة سنة من البلاء لم يقل يا ربش فيني إنما قال أني مسني مسني الضر وأنت أعلم بحالي وأنت أرحم الراحمين فألا أعلم أنك رحيم أنك الشافي أنك الطبيب أن العافية بيدك فإن ذهبت الليلة إلى طبيب في الورى بد أن يكون قلبك مع طبيب السماء فالله جل وعلا هو الطبيب ولقد جعل بعض العلماء الطبيب من أسماء الله جل وعلا كما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أنت قال أنا طبيب قال النبي صلى الله عليه وسلم له أنت رفيق والله الطبيب أنت رفيق والله الطبيب وهو القائل أي صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي ذهبت أنادي طبيب الورى وروحي تناجي طبيب السماء طبيبين فهذا ليصف لي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا كل شفاء ثم الليلة بإذن الله جل وعلا نكمل الفوائد من قصة لي إليها أيوب أعيدها عليكم مجملة التقيت معكم إنا وجدنا صابرة الثانية وأنت أرخام الراحمين الثالثة وذكر للعابدين أو كما قلت في قصة نبي الله داود وفي قصة نبي الله سليمان نعم العبد إنه أواق ثم الفائدة الرابعة إن مع العسر يسر إن مع العسر يسر ثم الخامسة أرقد رجلك هذا مغتسل بارد وشراب ثم الفائدة كم السادسه لماذا البلاء لماذا البلاء ثم السابعة أعظم ما سئل الله أعظم ما سئل الله العافية ثم أخيرا فاضرب به ولا تحمل لا شك أيها الكرام كما قلت أيضا في مقدمة اللقاء الماضي ما من أحد مننا بل ومن الناس قاطبة إلا وتحت ملابسه خفاء لا يعلمه إلا الله فكل منا له ابتلاع بل كل منا فيه مرض سواء عرفه أو جهله كل منا فيه مرض كل منا له شكوى كل منا له بلاء وهذا البلاء على قدر إيمانك فهذا الموضوع قصة طعبين أيوب لنا جميعا يعني أنا لا أكلم المرضى بالمستشفيات أو من ينامون على الأسرة البيضاء إنما الكلام لي ولك ولكل الناس فكل مر ببلاء أو هو في بلاء أو سيمر ببلاء ما من أحد من بني آدم ينفك عن هذا لا بد أن يكون له بلاء ونسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من كل بلاء فماذا تعمل مع البلاء قال الله جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين هذه الفائدة ذكرى العابدين الله جل وعلا الله جل وعلا ينبه أو يقول للأمة وللناس جميعا لقد كان نبي الله أيوب في بلائه الشريط يعبد الله جل وعلا يعني ليس المرض أو البلاء ليس كسر الرجل أو كسر الظهر أو كسر العنق ليس مرض السرطاني أو أي مرض مانع عن الصلاة ولا مانع عن العبادة فالعبادة لها أشكال متنوعة ولها أنواع مختلفة فتستطيع أن تعبد الله جل وعلا حتى وأنت مريض وهذه رسالة من الله جل وعلا إلى كل مريض عنوانها وذكر للعابدين بل كما قال في الآية الأخرى في سورة صاد عن نبي الله أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب فمع البلاء صبر ومع البلاء عبد ربه جل وعلا فتستطيع أن تعبد الله جل وعلا مع بلائك والعبادة مع المرض لها طعم خاص العبادة مع المرض لها مذاق جديد العبادة مع المرض لها لذة لا يجدها إلا من عاش فيها فالآن قلبك رقيق ستعبد بيكاء الآن قلبك لي ستصلي بدموع الآن أنت محتاج إلى الله جل وعلا ستكرع الآيات بفهم ستكرع الآيات بفهم الآن أنت قريب من الله جل وعلا ستعبد الله جل وعلا كأنك ترى فالعبادة مع المرض لها تعمل خاص نعم أنا لا أقول بأن العبادة مع المرض سهلة لا نعم العبادة مع المرض ربما تكون صعبة ربما تكون شاقة فانسان أصيب مثلا إنسان أصيب مثلا بانزلاق غضروفي ربما لا يستطيع أن يقوم الليل تعباد ضر تعباد إنسان أصيب عفان الله إياكم بكسر في إحدى قدميه وجبسه هيقعد يصلك يامللي على رجل واحده والتانية محملة تعباد صح أنا لا أنفي أن يكون متعبا مع هذا المرض ولكن الله جل وعلا هو المستعان فنبي الله يوسف كما ذكرت لكم من فوائد قصة النبي يوسف التي أخذت منا أربع محاضرات قال الله جل وعلا فصبر جميل والله المستعان فصبر جميل والله المستعان لن تستطيع أن تصبر أن تصبر إلا إذا أعانك الله جل وعلا فالعون منه سبحانه وتعالى ثم إن لأن العباد في البلاء صعبة كذلك الأجر حين تعبد الله جل وعلا مع البلاء أو مع الفتنة أو مع المرض أجر عظيم أيضا أجر لا يدور بالبالي الله ولا يختار بالخيات أجر عظيم جدا ففي صحيح البخاري بل في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج وفي رواله العبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلي العبادة في وقت الفتنة في وقت الابتلاعات في وقت أكثر الناس بعيدا عن الله جل وعلا كش المستشفى قليل اللي بفقد يصلي قليل اللي بفقد المصحف ليه أنا استني أعمل عمليه ويقرب لما يقرب ويصلي فلو أبدت الله جل وعلا الآن ربما يعطيك الله جل وعلا الأجر كأنك هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هجرة النبي تعرف عنه هجرة النبي هجرة النبي دي كانت سبب في تكفير ذنوب رجل قتل نفسه والحديث في صحيح مسلم أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه ثم جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصيب أحده في المعركة فلم يتحمل جرخه فأخذ خنجره أو سيفه فقطع وريده فنزف فمات يبقى ميت إيه؟ منتحد لا مش كاف ميت منتحد وهذا مشهور عند الناس إن المنتحر كافر لا المنتحر فعل كبيرة من أكبر الكبائر. أن قتل نفسه إنها مش كافر إلا إذا استحل قتل نفسه إلا إذا استحلها فمن استحل النظر إلى النساء كافر بعد أن تقام عليه حجة فكل مستحل لمعصية إذا أقيمت عليه حجة يكفر فقاتل النفس قاتل نفسه لا يكفر إلا إذا استحل فهذا الصحابي قتل نفسه انتحر فرآه صاحبه وقد حزن عليه رآه في الرؤيا في ليلة يأتي بسورة طيبة كريمة بوجه منير يلبس ثيابا طيبة فقال له وقد رآه بهذه السورة الطيبة لكنه يرط يده قال له ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي فكنت بناده غفر لك لانك منتحر كنت بناده قال بهجرتي الى النبي عليه الصلاة والسلام يعني شوف الهجره عملت ايه كان السبب في تكفير الذنوب بهجرته الى النبي عليه الصلاة والسلام قلت له ولما تغطي يدك فانت مغطي ايدك ليه قال قال الله جل وعلا لي ان لن نصلح منك ما أفسدته من نفسك إنا لم نصلح منك ما أفسدته من نفسك فقام من نومه فقص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رفع يده إلى السماء اللهم وليبيه فاغفر اللهم وليبيه فاغفر يعني يا رب لقد غفرت له كل ذنوبه من هجرة إليه واغفر له بقية ذنوبه بدعوتي له. ودعوة النبي كما تعلمون صلى الله عليه وسلم دعوة النبي مستجابة فغفر الله جل وعلا له كل ذنوب شيء أيها الكرام أن العبادة وقت المرض لها أجر عند الله جل وعلا عظيم ومن ثم فهي رسالة إلى كل مريض كما أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح لأحد الصحابة المرضى قال صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني لا تنفك عن عبادة طيب إ Behavior لم تستطع على جنب، صلي على حالك على أي حال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب النبي عل suggests يبين لك طيب مش أدر على جنب على جنب الثاني، مش أدر على جنب plante إن شاء الله بأيدك إن شاء الله إيماء إن شاء الله بعينك لكن لا تترغي الصلاة فاعبد الله جل وعلا على حالك والله جل وعلا يقبلك فالله جل وعلا لن تنفعه لن تنفعه طاعتك ولن تضره معصيتك لكن الله جل وعلا سبحانه يريد أن يرى منك الطاعة اعمل هعمل يا رب ولكن كما أنه قال لك افعل هو القائل لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها واحد مثلا إيده مقطوع قلو وضوء أن تخسر يدين طب يعمل إيه يخسر إيده واحده طب وضوء تم, وضوء تم فالله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها أعطاه يدنا واحدة خلاص. فأسأل الله تعالى أن يعينم إياكم العبادة في المرض كل العوزاء همم ماذا؟ كل العوزاء همم وإذا كانت لديك همة عالية تعب الجسد وقلبك فارح تعب الجسد وقلبك مقبل تعب الجسد والقلب لا يتعب بل نريد ألف من ذلك فالعبادة وأثناء المرض تحتاج فقط إلى همة عالية إلى قلب متصل بالله جل وعلا فهي ذكرى للعابدين كلمة ابن القيم رحمه الله تعالى كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد انت مريض اعوذ ربنا يشفيك هو يريد منك العبادة اعبد يشفيك لا يشفيك ويديك كذا وكذا وكذا كما سأتي معنا بإذن الله جل وعلا فهي ذكرى للعابدين فنبي الله أيوب كان عابدا لله جل وعلا كان عابدا قبل المرض وأثناء المرض وبعد المرض طيب ابتليت بمرض وكنت تعبد الله جل وعلا قبل المرض فأقعدك المرض عن العبادة كلية خلاص مش أدري يقوم لي مش نور شير رباعش كرم الله جل وعلا يعطيك الله جل وعلا الأجر كأنك تقوم فحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري مبشر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل من العمل أو من الأجر صحيحا مقيما واحد مرد وكان متعود أن يقرأ كل يوم ثلاث تجزاء وإنه يقوم الليل 11 شرقة كل يوم، وإنه يقعد جلس وضحه، وإنه يحضر كل يوم درس من بين المغرب والعشاء، تعود كل يوم كده. دخل المستشفى من العملية، لا أعرف يحضر جلسة الشروق ولا أعرف يحضر جلسة من المغرب والعشاء، وما مش عارف يقرأ قرآن لأن كل تقطب مش عارف أشياء ومطلوب قطط ومش عارف متعلق رجله فين ومتعلق إيده فين. أتُرَى رَبَّكَ جَلَّ وَعَلَاهُ الْكَرِيمُ يَحْرِبُكَ من يَتَأْجِزُ تأخذ كأنك بتصلي بالضبط من أجل ذلك رسالة اعبد الله جل وعلا في وقت رخائك حتى إذا مرض يجري عليك عملك دون كطاع إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل من الأجر صحيحا مقيما طيب ما هي أفضل عبادة لأهل البلاء ربنا بقولت الواحد مريض ظهره تعبان ولا رجله مصوره ولا عنده انزلاق ضاع قوم ليه؟ يقوم شاف ما ان يعني نصيحه للي عنده انزلاق ظهري واللي عنده ضعف العبره القلب واللي عنده قصور في الشريان واللي عنده ضيق في تنفس واللي عنده تعب في مش عارفه ايه اقول قوم ليه؟ إيه والله إزاي أقومي ليه لأن الدخلات اللي بيقولوا, بيقولوا لي اللي يقفت طويلة غلط ليك والقعبط طويلة غلط ليك أنا بقول لك اللي النبي بيقوله عليه الصلاة والسلام لا قوم الليل وقطوا القيام وستطر الشفاء والعافية ليس هذا من عندي بل من عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كما روى الحديث بعض أصحاب السنن وصحاب الشفاء البانية في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعيدي معالج خمسة دول عليكم بقيام الليل فإنه دابة الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهات عن الاثن ومكفرة للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. عليكم بقيام الليل فانه باب الصالحين قبلكم مستحيل واحد يبقى صالح وهو ما الليل ما يبقى, ما يبقى صالح ما يبقاش صالح صالح وبقول انا صالح وما الليل لا لان النبي قال لعبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري لما رأى رؤيا النار قال ان عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل يبقى ما بيقومش الليل ما يكونش صالح ابدا فعليكم بقيام الليل فإنه ذأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهات عن الإذن تقوم الليل ما تعملش معصير ومكفرة للسيئات طب والسيئات اللي عملتها تكفر ومطردة للداء عن الجسد تصليك يوم الليل المرض يخرج من جسمك تصليك يوم الليل العافية ترجع لك ويعني قرأتوا خلاصة لسالة الماجستير لأستاذ الدكتورة اسمها الدكتورة السلوة محمد أستاذ الدكتورة في كلية التربية الرياضية جامعة حلوان عملت لسالة الماجستير في سنة 1405 هجرية عنوان لسالة الدكتوراه أثروا قيام الليل والترويح على العمود الفقري وعضلات القلب والتنفس هنونا جده يسأل الدكتوراه جابت ستين رجل كبير عندهم امراض في القلب وامراض في العمود الفقري وامراض في عضلات التنفس وكسور في الشرية التاجية وعملت عليهم فحصات قبل رمضان الستين عملت أنف حصات قبل رمضان وبعد رمضان عملت حصات ثلاثين أعد في المستشفى ما صلوش التراويح والقيام وثلاثين صل التراوح والقيام فوجدت أن الذين صل التراويح والقيام قد زادت قوة عضلات العمود الفقري وكفاءة الجهاز التنفسي وكفاءة عضد القلب وقلت الشحوم المتراكمة على الشرايين التاجية فخرجت بتوصيات في هذه رسالة تنصح جميع الناس الناس بالحرص على الصلاة لا سيما قيام الليل والترويح وعند تقول خلاص هصلي عشان هطيب لا صلي لله صلي لله صلي لأجل الله جل وعلا وأخلص وسيعطك الله جل وعلا حسنة الدنيا والآخرة فإن في خطبة عيش السعداء قلت في مقدمتها أيها الكرام إنني لا أكلمكم الآن عن سعادة في الآخرة وفقه إنما أكلمكم يا من تطيعون الله جل وعلا أؤملكم بسعادة في الدنيا قبل الآخرة كما قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحي له حياة طيبة ده في الدنيا في الآخرة ولا نجزي أنهم أجراهم بأحسن ما كانوا يعملون وكان الله جل وعلا في نفس السورة سورة النح قال الله جل وعلا للذين أحسنوا أي أطاعوا الله جل وعلا وعبدوا الله جل وعلا فإنهم يرون للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولا نعم دار المتقين يبقى الحسنة في الدنيا الأول ودعوة المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار فأؤملك يا من تعبد الله جل وعلا في وقت مرضك أن الله جل وعلا سيعافيك سيعافيك في الدنيا ويجازيك بالأجر العظيم في الآخرة قال الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني كل واحد بيأخذ حسن 14 أمثالها واحد ثاني بيزيد إلى خمسين إلى مئة إلى متين إلى, إلى سبعمائة ضعف إنما امته أضعات كثيرة لا يعلم عددها إلا الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فما هي أفضل عبادة يعبدها المريض أفضل عبادة هي عبادة القلب لو لسن مأطوع وجسم كل بهدف ومعنده اشتقل لصلي ولا يعمل اي حاجة قلبه سليم الحمد لله افضل عبادة عبادة القلب وهي الرضا عن الله لي افضل عبادة ان يكون راضي عن الله فالله جل وعلا هو الذي قدر هذا البلاء فله الحمد فلو رضيت عن الله جل وعلا بمختاره لك لكان الجزاء من جنس العمل أن يرضى الله عنك ترضى أنت عن ربنا ربنا يرضى عنك ترضى عن احتيار الله لك يرضى الله جل وعلا عنك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ترضى أنت ربنا يرضى عنك ورضى الله جل وعلا هو غاية كل مسلم في الدنيا وفي الآخرة بل وفي وفي داخل الجنة أعظم مطلوب لك إن ربنا يرضى عنك أعظم دعوة يدعوها لك مسلم إن ربنا يرضى عنك خلاص لو ربنا يرضى عنك خلاص فإذا تقل أهل الجنة الجنة يقول الله جل وعلا يا أهل الجنة هل رضيتم انت راضي كنت في الدنيا راضي طف الجنة راضي فيقولون وما لنا لا نرضى نحن راضيين قوي و100 و10 زي ما نقول راضيين قوي وما لنا لا نرضى وقد ادخلتنا الجنه ونجيتنا من النار فيقول الله جل وعلا الا اعطيكم افضل من ذلك طالما ترضيتم اديكوا بقى احسن من الجنه فيقولون وما افضل من ذلك فيقول الله جل وعلا وحل عليكم رضوان فلا أسقط عليكم بعده أبدا، فإذا رضي الله جل وعلا عن أهل الجنة كشف الحجاب، قال النبي صل الله عليه وسلم: أحل عليكم رضواني حس كتسي، أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا، ثم يكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إلى وجه الله الكريم، ومرنا وجه الكريم، ونحن بجوار نبيك أمين، ورضعنا برضاك رب العالمين. فأفضل عبادة إنك ترضى إنك تقول من قلبك الحمد لله أنت عارف سبحان الله وعلى الله الحمد لله ده يرفع النبي يوم الإيامة والأنبياء كلها تعرف النبي وتمشي ورامل لها ده سبحان الله يا نبي عليه الصلاة والسلام يقول في في مسند أحمد وصنان بن ماجه في سنده صحيح صحيح الشيء الباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء لواء الحمد ولا فخر مش لواء التوحيد ولا لواء لوائي ولا لواء الاستغفار مش بقلل بكلام ده إنما قال وبيدي لواء لوائي, لوائي, لوائي الحمد ولا فخر وما من نبي آدم فما سواه إلا تحت لواء يعني كل الأنبياء جاي ورا النبي ورا اللواء اللي النبي رفعه لواء إيه لواء الحمد جالك صداق الحمد لله بيت في الجنة ما عرفت السفر السعودية عشان تجيب الدكتور ومريض مسألة إيش مش شرط البيت بتاع الدنيا الحمد لله بيت في الجنة قاصر في الجنة قالك مرص الحمد لله وعلى قدر حمدك لله جل على تبنى لك البيوت في الجنة فيسأل الله جل وعلا كما في الحديث الصحيح يسأل ملائكته أعلم حين تبتلى ماذا قال عبدي قالوا حملك واسترجع الحمد لله إن لله وإن عليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها خلاص خير منها في الجنة الحمد لله يقول الله جل وعلا ابن لبيتي بيتا في الجنة ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيتا بيت الحمد يبقى الواء الحمد تعنينا هو وإنت بيت الحمد في الجنة مكتوب عبدك هذا ذل الحمد أصر الحمد عمارة الحمد ما اسمه؟ معروفة ليه لأنك قلت لما جالك يعني شوية صداع ولا شوية برد وعلى شوية مغص في يوم ثبت في أواخر شعبان أواخر رمضان أواخر شوال في مش عارف ليه كذا وانت قاعد مع نفسك جالك صداع بدل ما قلت الحقني يا أبا الحق يا مش عارف مين شوفوني يا دكتور أنا عاوز أستاذ ورأيكم قسم لا لا لا قلت الحمد لله بيت في جنة ادخل شوف ونذكر أن أحد إخواني الأفاضل نعلّب عددكم يعرفه كان قد ابتلي بسرطان في الدم وكلما أتيته وكلما أتيته لزيارته كلما أتيته لزيارته أرى فيه كمال الرضا كان يتقطع من الألم سرطان الدم هنا بيصب صاحبه الله عنه عفوانا وإياكم بألام تقطع الجسد تقطع الجسد كل ما أدخل عليه أخبره يا محمد يقول لي الحمد لله أنا في نعمة والله يا أخوانا تعلمت هذه الكريمة منه الحمد لله ألف نعمة في نعمة إيه خلاص أععد على كرسل متحرك من شدة الأناب ما عرفش يمشيش يزقوه على كرسل متحرك الحمد لله ألف نعمة كنت أرى نور الإيمان في وجهه والله الذي لا إله غيره ما أحسست حلاوة الإيمان بالأخوة في الله جل وعلا أكثر مما أحسستها معه حسد فعلا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وحيدة أنس ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله كنت إذا أردت أن أذكر الله جل وعلا ذهبت فنظرت في وجهه فأكنت أحسبه وليا من أولياء الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولياء الله الذين إذا أرؤوا ذكروا الله فكنت أحسبه كذلك فكان مثالا للصبر شاف قبل أن يموت أن يستنصحني فنصحته أن يذهب لريحة العمرة راح العمرة وهو على كرسي متحرك كان بيخدوه اللي زورت مياه ويرجعوه لما كانت تاني هو في العمرة من جدة الألام سأل على تعالى أن يجمعنا به مع النبي في أعلى جنة كل والله يقولنا اتصل بي وهو في الحرم وهذه بشرة يعني له قبل موته ولعلها أن تكون بيه كذلك تصل بي هو في الحرم كان بيسحبوه على كرسي متحرك تصل بيه أذاني الفجر قال له أنا كذا كذا كذا بقول أنا بيسحبوه على كرسي متحرك قمت من نوم على الرؤية لإتني مش دارب نفسي قمت ولا كإني في كرسي ولا حاجة وإنت ناهب مشيت ورحت الحمامات ولا راح منك الحرم أحمد بعيدة. بقول مشيت من غير ما أدري راح تتوظت ورجعت وشفت صلي أحمد الله جل وعلا على هذه النعمة على نعمة هذه الرؤية. بقول شفت كأني أقف أمام باب عظيم كأنه باب لكعبة لكنه أطول وأعظم بكثير كأن بدايته عندي ونهايته في السماء. باب عظيم وأنا أطلع على سلم. والذب مقفوز هو بيقول وكنت تمسك بيدي فبيعرض طالع على, على السلم بيعرض فبقول له ما لك محمد تعرض ليه قال لي السرجل تعباني قلت له محمد تعباني ازاي ده انت بقيت في الجنة غلاص تتعب بقول له على رجل واحد ماشي ورانا بقوله انتو راحين فين قال له احنا راحين يتجنب قال له طب مأفولة قال له تعالى ورانا هتفتح ففضل يطلع يطلع يطلع حتى وجد باب الجنة مغلقا اول ما وصل اتفتح دخل فقال له ما شاء الله محمد ايه قال لي تعالى بقى موريك احسن من كده كمان دخل الجنة ففتح له باب لقصر عظيم هو باب الحمد فدخل منه وفتح لي نافذة اللي بقى بص الملك بتاعي فنظرت كما يقول هو فإذا ملك عظيم كما قال تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ما أن رجع من العمر إلا أيام معدودات حتى فاضت روحه إلى السماء لكنها كانت قيضا ببشارة فمات في صبيحة يوم الجمعة في فجر الجمعة وصلى عليه الآلاف وكانت جنازته مشهودة ولما أدخل قبره قال والله من دخل في قبره رأينا ساعة وراحة لم نرها من قبل وكنت من من شارك في الغسل معه فلقد كانت وصيته أنه غسله فوالله الذي لا يغيره كنت أرى راحة وأنا أرفع يده كأنها ترفع معي وأنا أثني جسمه كأنه يقوم معي وكان خفيفا في الدنيا على القلب خفيفا كذلك في الموت ونسأل الله جل وعلا أن يثقله في الميزان وأن يجمعنا به ومعكم مع نبينا محمد في أعلى جنة الخلد فلتتعلم حمد الله جل وعلا ورضى الله سبحانه وتعالى فلتتعلم حمد الله جل وعلا والرضى عن الله جل وعلا مهما زاد البلاء ومهما عظم المكروب فهذه أفضل عبادة أن ترضى عن الله جل وعلا ليرضى الله جل وعلا عنك كذلك من أفضل العبادات لهذا المريض الدعاء وذكر الله جل وعلا فهي بفضل الله جل وعلا أيسر عبادة بأعلى أجل ف يعني أسوق لكل مريض ألا يغفل عن ذكر الله جل وعلا فالحمد لله عبادة الذكر لا تحتاج إلا قلب ولسان فإن عافاك الله جل وعلا في قلبك وعافاك في لسانك فلتحمد الله جل وعلا ولتذكر الله سبحانه وتعالى ولو أن تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله ولو أن تسبح بحمد الله ولو أن تذكر الله جل وعلا بأبسط اسلوب وبأيسر عبارة فلقد أتا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند احمد من حديث عبد الله بن بص وصحها وشرحه الباني رحمه الله تعالى فقال عبد الله بن بصري يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل اتشدد به قل لي عمل واحد سهل لان شرائع كثيره قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وكذلك من العبادات اليسيرة بهذا المريض سماع المحاضرات والحمد لله جل وعلا أكرمنا الله جل وعلا بالشريط فهذا آية من آيات الله جل وعلا في هذا الزمان فالشريط الإسلامي نعمة من الله جل وعلا فمن مانع أي مريض إنك تسمع كامبر شريط من شريط لشريط من قرآن لقرآن من معظة لموعظة من ذكر لذكر فتسمع وتستفيد من إني أعلم كثيرا من المرضى يعني أعلم الآن شابا صلى الله تعالى أن يغافيا وإياه وأن يحسن ختاما وختامه في 100 أنطر مصاب قعيب تشلول لا يتحرك وجسده نحيل غاية النحالة يعني ممكن وزن جسمه قول مثلا 20 كيلو 25 كيلو نحيل جدا جسمه ضعيف لكن قلبه قوي الحمد لله ربنا أكرم بعض إخوانكم جهزوا يزولوا أوضة أعطيها ده نهاله هو أعد مكتبة شرائط مكتبة سطونات مكتبة شرائط فيديو واللي يجي عمل كرس استعاره كل اللي يزوره هو جاي يستفيد هو منه برضه خذوا صفلتندس معهم هتومي كمان يومين مكتبة استعاره نعملش هو ما بده يIDO ما يعرفش بده يIDO يقول له مثلا واحد شايف شاب يقول له اسمع شريط مثلا كذا للشيخ فلان وكذا للشيخ فلان قدوم في الصف الثالث في اليمين قدوم بكتب اسمه وهتوم كمان يمين يدعو إلى الله جل وعلا وهو مريض يدعو إلى الله جل وعلا وهو مريض فلا يعجز المريض عن عمل أي عبادة ولو يسيرة كالدعوه إلى الله جل وعلا كذلك من عبادات المريض الدعوة إلى الله جل وعلا باللسان جالك واحد مريض جالك واحد زائر شايف بيعمل معصيه معينه انصحه قول له كلمتين بيدخل له كلمتين تقول له انت بتصلي قول له انت اخبارك في غض البصر كيف حال قلبك مع الله مش معنى انه مريض انه قاعد ساكت الناس جايه تلقط عليه فراسه يمشي لا زي ما سيدنا عمر الخطاب وهو يموت وهو يموت يعني نايم على فراش الموت يخرج الدم من صدري يعني زي الخرطوم فدخل عليه شاب ودام فتى يعوده أبن يموت فلما انصرف الولد هو ماشي ناداه عمر يا فتى أقبل سيدنا عمر شافه ال... ال... الزر بتاعه الجلبية بتاعته مدلدلة تحت الكعب فقال عمر له هيموت خلاص قال له عمر يا فتى ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك فالدعوة إلى الله جل وعلا حتى في وقت المرض فكذلك أدعو إلى الله جل وعلا ورحم الله جل وعلا أختا فاضلة كنت أعلمها سبحانه حسان حفظ الله تعالى يعني ذكر خصتها في شريطا له بأنوان بسالة إلى أصحاب الأسرة البيضاء وهذه الأم أو هذه المرأة كنت أزورها يعني على الأقل في الأسبوع مرتين كانت في مستشفى الجامعة في قسم 14 وكنت راحة كلية الطب جانب المستشفى كل ما روح معد عليها أروح ما فيش امتحان أروحه إلا معد عليها أولاد عيدي يعني أنا أذكر والله يفعلنا وهذا من فضل الله يجعله على علي إننا في أخر زيارة قبل أن تموت بيوم أو يومين كان عندي امتحان ورحت سليمت عليها ودلت أدعي لي حقا قال ليس هنا باتع لحد غيرك فأحسست والله أن كرم الله جل وعلا سينزل علي. هذه المرأة كانت في أوضة اسمها نصين قسم رجال وقسم نساء اللي يجي زرها ما فيش خلطة قسم رجال وقسم نساء عمل ما تلبت شرائط أنا أظن أن معظم الأطباء في قسم 14 كانت السبب في زواجهم تعرف مثلا ان في دكتورة في اسم ثلاثة كان جاية يزورها عندها اثنين وعشرين سنة وخمس وعشرين سنة ولسه متخرجة ودكتور تاني مش عارف يحضر ايه في قسم سبعة مش عارف عنده ايه طب خلاص داي انفع لنا لما يجي نزور طولا عوزات كمان يومين الساعة كذا والتاني عوزات تيجي ايه رأي انا لك عروسه كذا جوزت كم ناس وهي أعدى متحركش أعدى سبعتاشر سنة على سرير المرض سبعتاشر سنة على سرير المرض ومع ذلك كانت شاكرة حامدة لله جل وعلا يعني حاكت قصة به إلى أيوب فقد طلقت من زوجها وتركها كثير من أهليها وكان لها ابن مات عنها وفقدت كثيرا من أعضائها فقدت العين وفقدت الكلى وفقدت الرحم وفقدت المبايد وفقدت كثيرا من أعضائها وكانت على فراش الموت لا تعيش كما قال الشيخ محمد عسان لا تعيش إلا بتلك الخراطيم استغفر الله بل لا تعيش إلا برحمة أرحم الراحمين فأحسن الله جل وعلا ختامها وكانت جنازتها جنازة مشهودة وكانت عابدة لله جل وعلا فهي رسالة لكل مريض لا تعجل عن عبادة الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا في قصة بي له أيوب وذكر العابدين وقال تعالى عنه نعم العبد إنه أواب إن عبدت الله جل وعلا وكنت له سبحانه وتعالى كما يريد فأبشر سيكون الله جل وعلا أو سيكون الله جل وعلا لك فوق ما تريد تريد أن يشفيك من المرض؟ إيش حاجة من المرض بس دايش فيك من المرض ويعطيك فوق ما تريد وفوق ما تتمنى وأكثر مما تطلق لذلك درسنا الرابع في قصة تنبيه إليه أيوب قول الله جل وعلا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ الْيُسْرَى إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ الْيُسْرَى وأنا عوزك انتبه لأن ربنا بيقول إِنَّ مَعَ إن بعض الناس يقول إن بعد وقرأت حتى يعني قرأت ملصقات كثيرة مكتوبة إن بعد العسر يسرى الآية مش كده الآية بتقول إن إيه إن مع إن مع العسر يسرى سيدنا أيوب أو مقال يا رب نزل الفرج على سورك قال الله جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ف يعني فا سرعة فاستجبنا فا له ف فا فكشفنا ما به ننظر هو كان عاوز إيه كان عاوز ربنا يشفي شف بس لا يأتي الفرج بسرعة وبساعة تنسى شكل متين دول يأتي الفرج بسرعة وبساعة ruma لا تنسى أيها الحبيب لا تنسى هاتين كلمتين أن الفرج سيأتي بسرعة وسيأتي بساعة بسرعة وبساعة إن كنت لله جل وعلا كما يريد فسيأتك الفرج بإذن الله جل وعلا بسرعة وبساعة قال تعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من منظر طب بساعة إزاي قال تعالى وآتيناه أهله ومثلهم معهم، واتينه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر يعبدين. فكل من دعا الله جل وعلا بتضرع وباقبال وبيقين وبافتقار لي سبحانه وتعالى جاء الفرد من الله جل وعلا بسرعة كما قال تعالى عن كثير من الأنبياء. قال عن نبيه يونس وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فا فاستجبنا فا له فاستجبنا فا له فا بسرعة وقال الله جل وعلا أيضا عن نبيه زكريا الذي تمنى الولد وعبد الله جل وعلا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وقال أيضا عن نبيه نوح لما تعرر للأذى والإذاء والبلاء والسب والشتم والقذف والتهم بالجنون والسحل وغير ذلك قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد كذر وحملناه على ذات ألواح ودسر الآيات الشيء أيها الكرام أن الفرج سيأتيك من الله جل وعلا بسرعة فالله تعالى يقول إن مع العسر يسرى وسيأتي اليسر أعظم من العسر وأبلغ مما تريد من كشف العسر فسيأتي بساعة إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى الآية كرغ مرتين قالوا ويروا هذا حديث لكنه فيه بعض الضعف لن يغلب عسر يسرين طب ازاي إن مع العسر يسرى هذا عسر يسر الآية الثانية إن مع العسر يسرى يبقى عسر تاني ويسر تاني لا العسر هنا مؤرف بالألف واللام كما يقال عنه ألف ولام للعهد يعني هو عسر واحد يعني أقول لك مثلا الولد قوي الولد أمين الولد صادق هو ولد واحد صح؟ إنما دي صفات كلها مختلفة لأنها ناكرة كذلك العسر واحد واليسر مختلف يسر كثير نكرة كل أنواع اليسر ستأتي بمن ابتلي بعسر ولو واحد فسيأتي الفرج من الله جل وعلا بسعة قال تعالى وآتيناه أهله كان أهل كلهم فقدوه عياله ماتوا وأريبه وما حدش عاد بيعوده كما قلت لكم في اللقاء الماضي إلا اثنين من أصحابه أو من أقربائه من أبناء عومته كما يروى فما حدش حد يزوره فربنا عزم كما قال بعض التفسير أحيى الله جل وعلا له أهله ومثلهم معهم بأعيانهم وقيل بل رزقه الله جل وعلا أمثالهم فقال تعالى وآتئناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر العابدين ثم زاد الله جل وعلا من فضله عليه وأفاد الله جل وعلا من كرمه لنبيه أيوب بعد أن كشف البلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم بخارب حديث أبي وريرة بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب خر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثو في ثوبه بيلمب يحفي في ثوبه فناداه ربه تبارك وتعالى يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك ألم أكن قد أغنيتك قال بلا ولكن لا غنى لي عن بركتك وفي الوقت الأخرى صحيحة أيضا قال تعالى يا أيوب ألا تشبع طب أنا لك طب كيفية كده بقى طب انت خذت ملت ثوبك اتملأ كيفية كده ألا تشبع قال أيوب ومن يشبع من رحمتك يا رب ده جاي من فوق بصة نظيفة ذهب عيار ربانس نظيف لازم عند ربنا أفضل كان بعض السلف لما ينزل المطر يكشف رأسه فيقال له لما سيكون حديث وعهد بربي ده جاي فوق من فوق نظيف مش المياه بتاعكم اللي, اللي مش عصور ربنا على الكرنيش فيها واللي عملوا فيها لا ده جاي فوق نظيف حديث وعهد بربي قال تعالى ونزلنا من السماء ماء مبارك وبالفعل كما أنزل الله جل وعلا على نبيه أيوب جرادة من ذهب كان الفرج والشفاء بماء مبارك نزل من السماء ونزلنا من السماء ماء مبارك قال الله جل وعلا لنبيه أيوب أرقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراط أندل الله إليه ماء فكان أمامه دون أن يتحرك أو يتعب فشرب فشفاه الله جل وعلا من جميع الأمراض الباطنية واغتسل فشفاه الله جل وعلا من جميع الأمراض الظاهرية وهذا ما نتناوله بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم في كلمة أرقد برجلك لأبين لكم أيها المرضى أين الشفاء إذا كان الشفاء لنبي الله أيوب إذا كان الشفاء لنبي الله أيوب في الماء البارد فليس هذا الشفاء فقط فنبينا صلى الله عليه وسلم بكرم من الله جل وعلا دلنا على أنواع, على أنواع كثيرة من الأدوية وأسباب الاستشفاء نعرفها بإذن الله جل وعلا القادم. ومع ذرة للقصور في هذه الليلة أسأل الله تعالى أن يعفينا وإياكم ورد المسلمين وأن يشفينا وإياكم ورد المسلمين وأن يتقبل منا منكم صالح الأعمال وأكتفي بهذه القدرة قدري بهذه الليلة وأقول قل واستغفر الله لكم وصل اللهم وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين